إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقرور ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعون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 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاتِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا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 لَوْ نُصِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَبَ إلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْكُسُوقَ وَالْعِصْيَانِ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فضلاً من الله ونعمة والله عليم حكيم وإِلَّا قَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَنُ فَأَصْلِحُ بَيْنَهُمَا فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الذي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن ف فأصلحوا بينهما بالعدل وأقتطوا إن الله يحب المقتطين إن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 عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان وَمَن لَمْ يَسُبِ الفَأُلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِتَنِبُو كَثِيرًا مِنَ الْوَنِّ إِنَّ بَعْضَ الْوَنِّ إِذ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 إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إِنَّا خلقناكم من ذكر وَأُنثَىٰ وجعلناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قُل لِّلْأَعْرَابِ آمَنَّا كُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَأْتِ قَوْلُ الْإِيمَانِ فِي تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إن